إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا ثوجا إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتمني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إلا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا لنطن إما لمنجوهم أجمعين إلا مَرَأْتَهُ قَدْ جَرَنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَارِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ عُطٍنَ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كُنَّ فِيهِ يَمْتَسِرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أجبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامدوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون لا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا الا علمنا انهك عن العالمين